أولدت في العلم على ودهه للحزن ضرير البصيرة وعقل اسكله الفطر كفيف ولكنني كنت أبصر بقلب يونيه الدروبة ويصفن بي يومي بي يومي بي يومي بي يومي قطعين أقوم أنا والعطاء لهم تين معبدي مسكنهم والسلام حكايتي وفي كل زفاهة صدري لهم سر ووطن بيومين لكنا ليلى فانا نشوف لمت القلبه صديق جرا وراء غشيت جحودي على زهره العمر وسواد النوس صغاي ودامن هو في كفي ومسبحتي وصل لي واطيب والله قد كتبا فصحوتمسخوتموتوا خاصموني وقاتلوا باسم السماء لي والصبر قد نغبا بيوني نتو همتو اقيد عصمك ذي دا وقانون صفا لا رحمت او ادب والشهيده نجت وقد سوت ثناها فنهى عكل والطياء له ذهب هشير الصخة لكن قائد الفي لقي بنوره الضال يا هل تشارط طهرة المدى فقلت بروحي وعقدي كان إيمانا فكانت بداية ناري والعزم قد غلبا أعلمت تنفس الصخر كأني جبل وبقوة روحية تفجر الله هبى سلحي سلسل ماري سيف في يدي وفي كل ضربة صدري ذكر قد انكبى أقود بصمت والدموع شعارنا فلعط في قلب الجبل أشد من غضب ريني عراد الطريقة ولكنه لا يتقن النفس فحكمي عليه صعبا يوم الوضع قامت الدنيا على وجه فقمت غقاتي وقلبي قرآن ناري وفجر القوات والعالمة قد لهب معي سانيمي وغنيا وتوكيت وكل له قصة والوقت قد غلب قتل الشيطان لكن الخسارة في قلبي كل والجراح لها رتب فقيدت سقايا والدم يغسلني وجلست في ساحة القتال كمن كتاب وصليت والدمع عيوناجي خالقي فميتتي صلات والصحر قد ذهب الصحر يتكلم في الصمت يصعد كالبال الباسيلي وصلي ويطرب لا يخشى موت الفاصل غير مي اسمه لنبا تناشيد المحافلي الصحر يفني الشرى ويبكي في النازلي